يا نبينا هلف سلام عليك صلى الله يا نبينا هلف سلام يا حبيب الله ما يعنيك محمد نحن فداك يا محمد عليك صلى الله عليك صلى الله, عليك صل الله يا محمد نحن في يا محمد عليك صلى الله عليك صلى الله من للكون اتى بالخير والنور قد جلا من سيكون شفيع الخلق الا رسول الله من للكون اتى بالخير والنور قد جلا من سيكون شفيع الخلق إلا رسول الله يا بني محمد نحن في ذمتك يا محمد عليك الله عليك صلى الله يا محمد نحن في ذمتك يا محمد عليك صلى الله, عليك صل الله. عليك صلوات الله قلب إليك غدا مشتاقا والنفوس تطور يا من قد بالنور أتيت ليس فيك شكور قلب إليك غدا مشتاقا والنفوس تطور يا من قد بالنور أتيت ليس فيك شكور burnout يا ا نحن في ذاك يا محمد عليك صلى الله, الله با يعناك يا محمد نحن في ذاك يا محمد عليك صلى الله عليك صلى الله أفضل خلق الله نبينا هدانا للإسلام حطم كل رؤوس الكفر أنار كل ظلام وضر فوق الله نبيه هدانا للإسلام حطم كل رؤوس الكفر ونار كل ظلام ما يعنيك يا محمد نحن فداك يا محمد عليك صلى الله عليك صلى الله ما يعنيك يا محمد نحن فداك يا محمد عليك سمى الله عليك سلما كل منا يوم من الحشر أحمي بحماك أشرب من كفيك الطاهر جل من سواد كل منا يوم من الحشر أحمي بحماك أشرب من كفيك الطاهر جل من سواد محمد نحبو فيك يا محمد عليك صلي الله عليك صلي الله يا محمد نحبو فيك يا محمد عليك الله عليك رسول الله صدب البدر بين نجوم أنت اليوم الساعة شمس رغم كل غيوم أنت رسول الله ستبقى البدر بين نجوم أنت اليوم الساعة شمس رغم كل غيوم رغم كل يعناك يا محمد نحن فداك يا محمد عليك صلى الله عليك صلى يا محمد نحبو فيك يا محمد عليك صلى الله عليك صلى يا نبينا هل عليك صلى الله يا نبينا هل يا نبينا